سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل صابرتم له هو خير للناس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 نا ولا تده بصلاتك صاتك